بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أسواتك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله بولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أسواده حديثا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 وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه وعسى فَن نَّنْ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا منكم مسلما مسلمات مؤمنات قانتات وأهليكم نارا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غناء شداد لا يعصون الله لا يَعصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا تَدَّعُونَ الْيَوْمَ إِنَّا كُنَّا سَلَامًا إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كنتم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 وَيُنَخِّلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يَخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وبأيديهم. يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَانْصُرْنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النبي جاهد الكفر فارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَعَنُو عَلَيْهِمْ وَعَنُو عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ وَضَرَبَ الله مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَلِجِّنِي القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي احصنت فرجا فنفخنا, فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ وفي الختام أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا مع تحيات إخوانكم في تسجيلات العرضية الإسلامية هاتف رقم 4806059 فاكس أربعة ثمانية صفر اثنان